صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون تحدثنا في خطب سابقه عن بعض اثاث اللسان وهي القول على الله بغير علم والفتوى بغير علم والخوض في مسائل الشريعه بالهوى وحديثنا اليوم عن مرض هو اكثر شيوعا حديثنا اليوم عن مرض هو اكثر شيوعا بل انه مرض العصر وافه الافات لم يسلم منه الصالحون فضلا عن الصالحين انه الغيظ فاتحه المجالس وقبل الشروع في المقصود فاني احذر نفسي وأحذر إخواني المسلمين من أن يكون قولنا وسماعنا لموضوع الغيبة من ذا برفع الرصيد الثقافي أو العملي إياك إياك أخي المسلم أن تعتقد أن الحديث موجه لغيرك أو أنك أنس تالم من هذا المرض ستسمع عن رسولك صلى الله عليه وسلم أن تامع الغيبة دون إنكار وأنك انما هو مشارك للمغثاب قولوا لي بردكم اينا اليوم يسلم من هذا اي من قول الغيبه او من سماعها لما كان موضوع الغيبه من اهم الامراض ومن اكثرها خطرا وشيوعا سنتحدث عن هذا المرض بشيء من التفصيل وقد نستمر في موضوع الغيبه اكثر من خطبه واحده يقول المولى جل وعلا يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه هل من وقفه يا عباد الله هل وقت هل من وقفه مع هذه الايه ان الله تعالى يقول وينادينا بنداء الايمان يا ايها الذين امنوا المؤمنون ايها الاخوه مراثف فخف على نفسك يا عبد الله ان تكون ممن امن بلسانه ولم يخالط الايمان قلبه ثم بعد ذلك اطلق لسانه يرثع في اعراض المسلمين فقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تغتاب المسلمين لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فانه من تتبع عوره اخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه فامن الاخ المسلم فاتامل معي في هذه الايه العظيمه جيدا لقد جبها الله جل جلاله المغتاب بالذي ياكل لحم اخيه المسلم ومثل بعد ان مات قال القرطبي رحمه الله مثل الله الغيبه باكل الميت لان الميت لا يعلم باكل لحمه كما ان الغير اذا اغتيب لا يعلم بغيبه من اغتابه ما أفشع ذلك المنظر وما أسوأ تلك الصورة إنها الصورة المسلم المنهمك في أكل لحم أخيه المسلم الذي فارق الحياة جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر الغيبة ما تقشعر منه الأبزان وترتعد منه الفرائص وقبل ذكر النصوف عن نبينا صلى الله عليه وسلم نذكر اخواننا المؤمنين بعد انفسنا بان الله لا يخادع ولا يخادع عليه لان بعض المسلمين بل اكثر المسلمين الواقفين في الغيبه ربما فسرو اقوالهم وافعالهم لانها ليست غيبه سنقول لهم ان معنى الغيبه ليس فيه خلاف حتى نختلف في معناها لان الذي عرف الغيبه وفسرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون ما الغيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكر رجلا اخاك بما يكره الى اثر ايس ان كانت اخي ما اقول قال ان شانته ما تقول فقد غشسته وان لم يكن فيه ما تقول فقد جهسته وعن المطلق بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جيده ان تذكر الرجل بما فيه من خلفه حديث صحيح في السلسله الصحيحه ومع هذا التعريف النبوي الصريح الذي لا مجال فيه للتسلبيس نقول للمغتاب الذي يقول اني لم انشر فلانا الا بما فيه فلماذا تنكرون علي نقول انك الان تعرف بانك مذنب مغتاب فهذه غيبه واضحه والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجامل ولم يتسامح في موضوع الغيبه حتى مع اقرب الناس اليه انظروا الى هذا الحديث عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق رضي الله عنهما من اقرب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى نفس محمد عليه الصلاه والسلام روى البراء النقدي في الاحاديث المختاره عن انس رضي الله عنه قال كانت العرب يخدم بعضها بعضا في الاسفار وكان مع ابي بكر وعمر رجل يخدمهما فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما الاصل ان يكون الخادم قد يستيقظ وهيئ الطعام لمن يخدمه لكن هذا الرجل قام ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يجداه قد استيقظ فقال احدهما لصاحبه ان هذا يعني الرجل الخادم ان هذا لا يوائم نوم بيتكم يعني قال كان هذا الرجل نائم في البيت لم يئذ لنا شيئا فكانه نائما في بيته ان هذا لا يوائم نوم بيتكم فايضاه فقال إيت, ايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له ان ابا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذمانك يطلبان الاذان ليؤذنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استدم فسجع ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله باثنا اليك نستاذنك فقلت قد استدم فبا اي شيء استدمنا قال صلى الله عليه وسلم بلحم اخيكما والذي نفس بيده والذي نفس بيده اني لا ارى لحمه من اني يدكما وفي روايه قال انني ارى لحمه في ثناياكما فقال اي ابو بكر وعمر فاستغفر لنا يا رسول الله قال هو فليستغفر لكما حديث صحيح ايها الاخوه المؤمنون ماذا قال ابو بكر وماذا قال عمر تكلم اخذهما والاخر يسمع لم يقل الا كلاما يسيرا نحن نقول اليوم اعظم منك قال احدهما ان هذا لا يواائم نوم بيتكم اي ان نومه ونحن في سفر كانه نائم في البيت وفي هذا تعريض له بكثره نومه فما اكثر ما نقول ايها الاخوه المؤمنون اشد من هذا ومع ذلك لا نشعر ابدا باننا قد اخطانا هاكم ايها الاخوه المؤمنون هاكم جمله من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علها تشفي القلوب علها توقظ القلوب وتخيف الأفئدة والله المستعان روى الحاكم بسند صحيح عن عز الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرداء ثلاثة وسبعون بابا أي سرها مثل أن ينشح الرجل أمة وإن أربى الرداء أربى الرداء عرض الرجل المسلم أشد من الرداء عرض الرجل المسلم وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفيه كذا وكذا صف صفيا زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضربت عائشه صفها قال بعض الروايه انها عائشه فان انها قصيره ما اكثر ما نقول ان قصير فلان قويل فلان طويل فلان نسيل فلان في وفلان في بدون حاجه فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان سمع قولها لقد فهمت كلمه كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجت رواه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح وروى ابو داود واحمد ان انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل يعني الى السماء مررت بقوم لهم ابثار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم حديث صحيح وعن جابر رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريحٌ من ثنا فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح هذه ريح الذين يغفابون المؤمنين ما أنتنها والله من ريح وهذا حديث حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الأسلمي الذي زنى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهد على نفسه بالزنا أربع شهادات يقول أتيت امرأة حراما وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أبو هريرة الحديث إلى أن قال فما تريد يعني الأسلمين ما تريد بهذا القول قال يا رسول الله أريد أن تطهرني فأمر به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجل فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الرجل رجلين من الأنصار ما قال يقول احدهما لصاحبه انظر الى هذا الذي ستر الله عليه انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدع نفسه حتى ردم ردم الكلف قال ابو هريره سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الرجل ثم سار قال ابو هريره ثم سار عليه الصلاه والسلام ساعه فمر بجيفة حمار شائل برجلة فقال أين فلان وفلان يعني الأنصاريين قالوا نحن ذا يا رسول الله فقال لهما كنا من جيفة هذا الحمار فقال يا رسول الله غطر الله لك من يأكل من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الفما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة هو الذي نسى بيده انه الان في انهار الجنه ينغمس فيها رواه ابن حبان وهو حديث صحيح ماذا يقول المسلم بعد هذه المصروف لانه يدور في ذهن كل مسلم تساؤل فتقول لعلني اسجد الناس لعلني لا خالط احدا ابدا حتى اسلم من قول الغيبه ومن استماعها فنقول لك لا ولكن اعرض طريق النجاه ثم اسلكه وجاهد نفسك والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالانجو والعزله ليست حلا شرعيا لترك الغيبه وبعد هذه النصوص الواضحه لم يفعل علماء الاسلام الا ان يذعوا اجماعا بان الغيبه من قبائل الذنوب يقول القرطبي رحمه الله والاجماع على انها من القبائل وانه يجب التوبة منها الى الله تعالى نسال الله جل وعلا ان يعافينا واياتنا من الغيبه انه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله لماذا يغتاب المسلم لماذا يغتاب المسلم اخوانه المسلمين ولماذا ينهش لحومهم وهو يعلم حرمه الغيبه وهو يسمع تفسيها القراني الفظيع للغيبه لا بد ايها الاخوه من وجود اسباب تؤدي الى وقوع المسلم في هذا الذنب العظيم اول هذه الاسباب والله انه ضعف الايمان وضعف اليقين بموعود المسلم في ذات الايمان باليوم الاخر صارت الغيبه نوعا من انواع المحرمات الكثيره التي يتساهل المسلمون فيها ايما تساهل لقد صار المؤمن الصادق ما يستغرب غيبه من بعض المسلمين لماذا لانهم وقعوا فيما هو اشد منها من تضييع للصلوات وتضييع للمسؤوليات ومجاهره باعظم المنكرات نسال الله العافيه ومن اعظم اسباب الغيبه ايضا التجسس واظهار الغير وما ضرك اخي المسلم ما ضرك حينما تغتاب على احد من اخوانك المسلمين الذين لا يحضروك لو كظمت غيظك ما ضرك اخو المسلم حينما تغضب على احد اخوانك المسلمين الذين لم يحضروك لم يكونوا معك في نفس المكان لو كظمت غيظك عنهم فان الغضب والله مهلكه في كثير من الاحيان اذا غضبت امسك لسانك استعذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكر قول الله جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنت عرضها السماوات والارض عدة للمستقيمين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فذكر قول رسوله صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء حديث صحيح ومن الاسباب ايها الاخوه قال حسد قال حسد اسال الله المعافاه منه فانه ربما اثنى الناس على شخص اثنوا عليه ويكون هذا الممدوح الذي اثنى الناس عليه من الذين يلقون قبولا عند الناس ومحبه واحتراما فاذا سمع الحاسد ذلك اشترف قلبه فلا يجد الا الغيظ ينفث بها عن حسده وحقده فقاتل الله الحسد واهله وانه من المؤسف حقا ان يدخل الحسد حتى بين المنتسبين للعلم والمنتسبين للدعوه الى الله فتجد بعضهم يقلب لسانه في احراض العلماء والدعاه والمصلحين والله بغير حق وبغير برهان ولكنه الحسد احرق قلبه فظهر الاثر على اللسان اعلموا ايها المسلمون أن كلام الحاسبين كلام الحاسبين في غيرهم بغير حق إنما هو رفعة للمتكلم عليهم وبرهان صادق واضح على وضع القبول لهم في الأرض وإذا أراد الله نشر فضيلة طوية أتاح لها لسان حسوبي وقال الآخر لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكمدوا نازل فمحسودا على نعمة فإنما الكامل من يحفدوا ماذا على الحاسد ايها الاخوة ماذا عليه لو كف لسانه عن اخوانه ولكن ليخذ نفسه ووضع في يقينه ووضع في توسخه وايمانه بالقضاء والقدر اطلق لسانه في اناس رفع الله شانهم واحسن امرهم وامتلأت قلوب الناس بمحبتهم كون الحاسد من ينال مثل ما نال هذا امر بيد الله ان الله عز وجل ياتي فضله من يشاء سبحانه وتعالى فلماذا يحسد المسلم اخاه المسلم واذا حسده لماذا لا يكتف هل يزيد الامر سوءا بان يغتاب والله ما يظنون المحسود وصدق الذي قال حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم اعداء له وخصومه كذرائر الحثناء قلنا لوجهها حسدا وضغيا انه لغميم ومن اسباب الوقوع في الغيبه اراده المغتاب ان يرفع نفسه عند السامعين فلا يجد سبيلا الى ذلك الا بتنقيص الاخر سبحان الله فيقول مثلا فلان جاهل لماذا ليبرز هو علمه ويقول فلان بخيل ليبرز كرمه وهكذا وهذا المغتاب يجمع بين خطيئتين هما الغيبه والعجب والرياء والسمعه نسال الله العافيه ومن اسباب الغيبه يا عباد الله موافقه القرناء والجلساء تجاهله لهم ممن يتفكهون في اعراض المسلمين ويلهون ويلعبون بالاعراض في فيخجل المغتاب اذا انكر عليهم او قطع كلامهم او لم يوافقهم ويبتسم في وجوههم ان يستسقلوه وينفر من ولا يشد مجارسته ومن الاسباب ايضا الفراغ القاتل الذي لا يليق بمسلم ابدا ان يكون فارغا انا يجد المغتاس احيانا ما يشغل به نفسه الا الغيبه نسال الله المعافاه ومن اسباب الغيبه التقرب والتزلف لدى الوجهاء والاغنياء والملى وذلك طمعا في عطاياهم وارضاء اهواهم وهذا ذنب عظيم ومن اعظم الاسباب واكثرها شيوعا في المجتمعات الاسلاميه الغيبه من اجل اللعب والهزل وما يسميه الناس بالتنكيس وهذا فتق ليس تنكيسا هذا فتق لا يليق إلا بأراجل الناس فمتى أيها الإخوة كانت الغيبة المحرمة سببا في الترويح عن النفس وفي إذهاب الملل والسآمة كما يقولون وقد أشار شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله تعالى في كلام نتيم نتيس له في هذا الأمر وهو أسباب الغيبة في المجلد الثامن والعشرين من مجموع الفساوى فقال رحمه الله فمن الناس من يغفاب موافقة لجلساء وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغفاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون لكن يرى أنه لو أنفر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم وقال رحمه الله ومنهم من يخرج الغيبه في قوالب كذا ساره في قالب ديانه وصلاح سيقول ليس لاعاده لي ان اذكر احدا الا بخير ولا اشب الغيبه ولا الكذب وانما اخبركم باحوال اذا انت تبصره هذا كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ما اكثر ما يقول بعض الناس والله يقولان لا نريد ان نقصده لكن فيه كذا اذا نقصده اسكت من الاصل يقول شيخ الاسلام رحمه الله يقول ذلك الغزل ولا احب الغيبه ولا الكذب وانما اخبركم لاحوانه ويقول والله انه مثين او غزل جيد لكن فيه كيف وكيف هل كلمه جيد مقدمه بس فقط مقدمه حتى يبدا الذي بعدها يقول رجل جيد لكن فيه كيف وكيف قال شيخ الاسلام وربما يقول دعونا من الله يقصر لنا وله ماذا يقصد يقول شيخ الاسلام وانما قصده السنقابه يهضما لجناده ويخرجون الغيظ في قوالب صلاح وديانه يخادعون الله ذلال السماء يخادعون مخلوقا وقد راينا منهم الوانا كثيره من هذا واسباه ثم قال عليه رحمه الله ومنهم من يقول لو دعوت الله البارحه في صلاتي لفلان لما بلغني عنه حيث وكيف او يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم وقصده مدحه نفسه واثبات معرفته وانه افضل من قصده مدحه نفسه واثبات معرفته هو وانه افضل من المغتر ومنهم من يحمله الحسد على الغيبه فيجمع بين امرين قبيحين الغيبه والحسد واذا اثنى على شخص ازال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قال ببيانه وصلاح او في قال بحسد يقول في الاسلام واذا اسني على شخص ازال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في في قال بدين وصلاح او في قال بحسد وفجور وقد باستفزال الفعن ومنهم ومنهم من يخرج الغيبه في قالب في قالب تمسخر ولعذ ليرشق غيره بالاستهزاء ومحاكاته والاستصغار المستهزئ به ومنهم من يخرج الغيبه في قالب تعجب فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيف وكيف ومن فلان كيف وقع منه كذا وكيف وكيف فعل كذا وكيف فيخرج اسمه في معرض سعد جبه ومنهم من يخرج الاغتمام فيقول مذكين فلان غمني ما درى له وما تم له فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف وقلبه منطوم على التشف به ولو قدر, ولو قدر لزاد على ما به وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به سبحان الله انظروا الى هذا الكلام يقول شيخ الاسلام ربما ياتي المغتاب ويكثر ال الذي اغثيك عند اعدائه ليتشفوا به وهذا وغيره من اعظم امراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه قال رحمه الله ومنهم من يظهر الغيبه في قال بغضب وانشاء منفر فيظهر في هذا الباب اشياء من زخارف القول وقصده غير ما اظهر والله المستعان انتهى كلامه رحمه الله ايها الاخوه المؤمنون ما حكم سماع الغيبه ما حكم اجتماعها وما موقف المسلم اذا سمع احدا يرتاب ولو كان اقرب الناس اليه لو كان ابوه لو كان ابوه المغتر ماذا يقول هل هناك علاقه بين الغيبه وبين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتى تباح الغيبه هل هناك حالات تباح فيها الغيبه وكيف يسوب المغتاب وكيف تعالج الغيبة في المجتمع وفي الأنفس إلى غير ذلك من التساؤلات هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة نسأل الله تعالى الإعانة والتوفير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أذنعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة هل هناك حالات تباح فيها الغيبة وكيف يسوب المغتاب وكيف تعالز الغيبة في المجتمع وفي الأنظر إلى غير ذلك من السفاؤلات هذا ما سنضيّنه إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجنعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وما جاء فيها من النصوص الشرعيه التي تقشعر منها ابدان المؤمنين ذلك انه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شان الغيبه احاديث تجعل المؤمن الذي يرجو الله والدار الاخره يراجع نفسه ويحاسبها فالى متى يستمر المسلم في هذه الاحوال المزرياه الذي لا يدري كيف يلقى الله تبارك وتعالى وهو عليها وها نحن اليوم نواصل الحديث عن هذا المرض المتفشي الذي يحتاج الى استئصال ويحتاج الى مناصحه فها نحن ايها الاخوه نواصل الحديث عن هذا المرض الخطير مرض الغيبه ما شكم مستمع الغيبه نحن ايها الاخوه ربما تورعنا عن الحديث لكن هل نتورع عن السماع وكيف يكون موقفنا اذا سمعنا الغيبه حكم سماع الغيبه مع عدم الانكار او القيام من المجلس ذكر العلماء رحمهم الله انه نوع من المشاركه في الاثم يقول النووي رحمه الله اعلم ان الغيبه كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها واقرارها والله تعالى يقول في صفات المؤمنين واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه ويقول جل جلاله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا في قصته ابي بكر وعمر رضي الله عنهما السابقه مع الخادم قال احدهما انه لا يواائم نوم بيتكم عباره يسيره وكان الاخر مجرد مستمع ومع ذلك قال له من نبي صلى الله عليه وسلم دون محاباه ودون مجامله قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده اني لا ارى لحمه من انيابكما وكذلك قصه الانصاريين قال اشهدهما ما قاله قال عن المرضوم السائد الى ربه عز وجل قال ما قاله عنه وكان الاخر مجرد مستمع ومع ذلك قال له ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجيفه شنار شايل من رجله قال كلا من جيفه هذا الخمار الى اخر الحديث مع هذه النصوص الواضحه فاننا نجد اليوم نجد اننا ربما سمعنا الغيبه وربما كان بعضنا يجلس مع المغتربين معتني اصغاء للمغترب بل ان بعضنا يستمتع ويتندد بسماعها ويشتاق لذلك الذي يسري في اعراب المسلمين وكان لسان حاله وكان لسان حاله يقول هل من مزيد زدنا من هذا الكلام الذي يؤنسنا فاين نحن اليوم من الموقف الشرعي الذي يوجب علينا رد الغيبه ووعظ المغتاب قدر الامكان يقول الله تبارك وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تصاحب بعد الذكره مع القوم الظالمين قال النووي رحمه الله اعلم انه ينبغي لمن سمع غيبه مسلم ان يردها و يجر قائلها فان لم ينججر بالكلام ججره بيده فان لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس فان سمع غيبه شيخه او غيره مما له عليه حق او من اهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه اكثر انتهى كلامه رحمه الله انما اخي المسلم ان من الاعمال الصالحه نصر المسلم في غيبته نصر المسلم في غيبته ورد الغيبه عنه فعن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار رواه البيهقي وهو حديث صحيح وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وابي طلحه رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه شرمته وينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته الا نصره الله في موطن يشب نصرته رواه احمد وابو داود وهو حديث حسن اياك يا اخي المسلم ان تمكن احدا من المنافقين او من الشانئين المضغضين للعلماء والصالحين لا تمكن هؤلاء من الغيبه والنهث في اعراض اهل الايمان فإذا سمعت احد هؤلاء يغمذ ويلمذ فاسمعهما يليق به من الانكار والجذر وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن انس رضي الله عنه انه قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شم مؤمنا من منافق من شم مؤمنا من منافق قال أراه قال بعث الله ملكا يشمي لحمه يوم القيامه من نار جهنم رواه ابو داود اعلموا ايها الاخوه ان الغيبه علامه على جبن المغتاب لانه لا يستطيع المواجهه ولو كان شجاعا لذكر المراه بما فيه امامه ولهذا فانه يجب ان يعلم ان من المساوئ الغيبه انها تعطل كثيرا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا لانه كلما اخطا احد او فعل منكرا ظاهرا اكتفى المسلمون بغيبته فزاد الذنب ذنبا والخطيه خطيئه ايها اخوة في الله هناك بعض الامور يظن بعض المسلمين هداهم الله انها ليست غيبه وهي غيبه فمن ذلك مثلا أنه قد يقع أحدنا في غيبة في مسلم فإذا قيل له في ذلك وقيل له اتق الله قال أنا مستعد أن أقول هذا في وجهك بل ربما قال قد قلت له في وجهه مثل هذا وهذه الإجابة لا تصلح لتسويغ الغيبة بل هي غيبة سواء كنت مستطيعا أن تواجنه أم لا ثم انه ما دام المسلم قادرا على المواجهه فما الداعي الى الغيظ لكنه تسويغ الشيطان ومن ذلك ايضا ان بعض المسلمين اذا وقعت الغيظ وذكر احد المسلمين بان فيه كذا وكذا قال بعد ذلك وكلنا فينا هذا الخطا كلنا والله نسعل هذا وهذا ايضا لا يسوغ لك اخ المسلم ان تذكر اخاك المسلم بما يسوءه وتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الغيبه قراء تدل على ما تذكر بل قال ذكرك اخاك بما يكره ومن ذلك ايضا يقول بعضهم عندما يذكر عنده احد يذكر زيد او عمرو فيقول مثلا الحمد لله الذي هدانا او يقول نسال الله العافيه او يقول اللهم لا تسليني او اللهم لا سمات هذه ديبه واضحه بالاضافه الى انها اشاره الى مدح النفس وتزكيتها ومن ذلك ايضا ان بعض المغتالين ربما ظن نفسه ذكيا وهو في الحقيقه مخادع حين يقول مثلا بعض الناس فيهم كذا وكذا الى الان ربما لا تكون غيده لانه لم يسمى لكنه ماذا يقول بعد ذلك يقول بعض الناس فيهم كذا وكذا ثم يذكر صفات لا تنطبق الا على شخص معين معروف فإذا قلت له هذه غيبه قال انا لم افرح باسمه فمثلا يقول بعض الجيران الذين يسكنون قريبا منا يسعلون كذا وكذا ابوهم الذي يعمل بكذا وكذا فهو قد صرح ولكنه لم يبق الا التصريح باسمي فقط هذا ايها الاخوه او هذه غيبه ولا شا و صاحبها التحايل في العباره ومن ذلك ايضا اعتقاد البعض ان تجوز سجي... غيبه الاطفال غير البالغين وهذا لا دليل عليه بل يجب الكف عن اعراض المسلمين ذكرهم وانساهم كبارهم وصغيرهم ومن الغيبه المنتشره اليوم مع الاسف الشديد قول البعض هذا قرلي هذا مسكين او ينسبه الى بلد معين على وجه التنقص او ينسبه الى نسب معين على وجه التنقص أو يقول مثلا هذا ما عليه ملامة لأنه كذا يعني من بلد معين أو من قبيرة معينة أو يعمل صنعة معينة مما ينتهنه الناس هذا والله كله من الغيبة رضينا أم لم نرى علينا أن نسلم بالشرع ولو قال فأهوى على وأنت تعرف أخي المسلم أن هذه الكلمات لو لم تكن غيبة لو أجهت بها أصحابها ومن ذلك أيضا ما يفعله بعضهم من الغيبة بغير اللسان كإخراج اللسان مثلا أو كمييل الشفة أو الفم أو نفض اليد أو تحريكها بشكل يذل على التنقص والله عز وجل يقول ويل لكل همز كل مزه ومن ذلك أيضا التقليد على سبيل التهتم والتنقص سواء كان التقليد للطوط او النمسيه او الطريقه في الكلام او الطريقه في الاكل او في اي شيء اخر وكثير من الافلام الهابطه والمسرحيات السافهه والمسلسلات المنحرفه تربي مشاهديها على مثل هذا وهم لا يشعرون ايها الاسوه المؤمنون تكثر الغيبه اكثر ما تكون في مجتمعات النساء فعلى النساء ان يستقيمن الله جل وعلا في ذلك وعلينا نحن الرجال ان نعتني بسلامه انسانه نسائنا والحرص على تحريرهن من الغيظ وان نمنعهن من مجالس الغيظ كلها وقبل ذلك نكون قدوات لهن وان نعرف حقيقه بعض الاجهزه الاعلاميه التي تبث في البيوت ترد النساء والاطفال على مثل هذا ايها الاخوه المؤمنون ان خطر الغيظ ليس فقط فيما سمعتم من الوعيد في الاخره وان كان هذا كافيا في الذجر عنها وعن كل ما يقرب اليها ولكن اعلموا ان الغيبه من اعظم اسباب العداوات بين المسلمين فكم من رجل يطلق زوجته بسبب الغيبه وكم من اخوه اشقاء تدافروا وتقاطعوا وتهاجروا سنوات عديده ربما ماث احدهم وله وهو لا يكلم الاخر كل ذلك بسبب الغيبه وكم قطعت أرحام وكم أفتدت الزيرة وكم حصلت المصائف كل ذلك والله بسبب الغيبة فنتق الله عز وجل في ألف متنا كان السلف الصالح كان السلف الصالح قدوة صالحة في فرك الغيبة لأنه ربما يقول أحد إنني لا أستطيع فرك الغيبة هذا مستحيل نقول اسمع إلى بعض سلفة الصالح الذين حالا دعاة الفساد بينك وبين أن تقتدي بهم كان الثلاث الصالح قدوة صالحة في فرق الغيبة والبعد عنها الإمام البخاري رحمه الله ماذا يقول يقول مغتبت مسلما منذ أن علمت أن الغيبة حرام وجاء عن عبد الله هذا المضارك رحمه الله أنه قال لو كنت مغتابا أحدا لغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي ويروى عن الحسن البصري رحمه الله ان رجلا قال له انك تغتابني يتهمه فقال الحسن والله ما بلغ قدرك عندي ان احكمك في حسناتي وقال بعضهم ادركت السلف لا يرون العباده في الصوم ولا في الصلاه ولكن في الكف عن اعراض الناس وذكر رجل رجلا اخر بسوء امام صاحبه فقال له هل غزوت الروم قال لا قال هل غزوت الصرت قال لا والمقصود بالصرط هنا ليس الاسرات المعاصرين المقصود بالصرط في ذلك العصر هم الكفره ممن ينسب ممن ينتسبون الى الصرت قال هل غزوت الصرت قال لا قال سلم من شروم وسلم من شرط ولم يسلم من شر خوف المسلم تربيه عمليه لترك الغيبه وقال بعضهم الغيبه ضيافه الفساق وذكر رجلا او ذكر رجل في مجلس قوم كانوا ياكلون الطعام فقام احدهم يتكلم عليه بما يطوق فقال احدهم ان من كان قبلنا كانوا ياكلون الخبز قبل اللحم وانتم اليوم بذئتم باللحم قبل الخبز ليس اللحم المأكول ولكن لحم بني ادم ايها الاخوة في الله هل تجوز غيبه غير المسلم ظاهر الحديث ان الغيبه خاصه بالمسلم بقوله صلى الله عليه وسلم ذكر اخاكا يعني المؤمن بما يسر وكذلك قوله تعالى ولا يتبع بعضكم بعضا يعني المسلمين ولكن مع ذلك يجب على المسلم ان لا يعود لسانه على الغيبه مطلقا لان الذي يبصاب غير المسلمين كثيرا سيتعود لسانه ثم ينال من المسلمين علما بان غيبه غير المسلم اذا لم يكن فيها فائده شرعيه فهي من اللغو واضاعه الوقت بما لا ينفع ومن اللطائف ايها الاخوه ما جاء عن فاجد الدين السبتي ابن تقي الدين السبتي انه قال كنت جالسا بدهليز دارنا فاقبل كلب كلب فقلت اخفى كلب ابن كلب يقصد كلبا حقيقيا فزج عن الوالد يقصد تقي الدين السبتي فزاد غنم الوالد من داخل البيت لما سمعت قلت قال لي ابي يقول كنت اليس هو كذب مثل قال شرط الجواز عدم قصد التحقير فقلت هذه فائده فهؤلاء هم الذين جاهدوا انفسهم لتركها نسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العمل بما نعلم انه على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ورسائل المسلمين إنه هو الغطور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له الحق المبين هو ولي الصالحين وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسانا الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون متى تكون الغيبه مباحه متى تباح الغيبه ولكن قبل الاجابه على هذا السؤال يجب ان نعلم ان اباحه الغيبه انما هي للضروره فاباحتها مثل الدواء لا تتجاوز فيه الجرعه المطلوبه لان الهواء والشهوه تدخل في هذا الباب كثيرا كما يحصر عند البعض من التوسع في غيبه الفساق بدون ضروره او حاجه شرعيه وقد ذكر بعضهم صور الاباحه في قوله القذف ليس بغيبه فيتت مظلم ومحرض ومحذر ومجاهر فسقا ومستف ومن طلب الاعانه في ازاله منكر القدح ليس بغيبة في ستن متظلم ومعرض ومحذر ومجاهر ومجاهر خثقا ومستس ومن طلب الاعانه في ازاله منكر ست صور اولىها التظلم للسلطان وولي الامر والقاضي ومن كان في حكم ومن كان في حكمهما لمن يلجئ اليه عند التظلم ودليل الجواز نار زوج عائشه رضي الله عنها قالت قالت هند امراه ابي سفيان رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا سفيان رجل سخي وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولذك بالمعروف متفق عليه والله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وثبت عن المدية صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد أنه قال عليه الصلاة والسلام لي الواجد يحل عرضه وعقوبته يعني إذا كان الذي عنده البين واجدا وعنده مال ولا يسدد ويماطل فإنه يجوز لطاحب المال أن يجوز يتكلم عليه بما يحصل به التظلم والتشكيه الصوره الثانيه التعريف كان يكون الانسان معروفا بلقب معين لا يعرف الا به كالاعرس والاعماء وما شابه ذلك ولكن لا يحل ابدا ذكر هذا الوصف على سبيل التشهير او السلقطه وبشرط ان يكون هو اي المذموح المعرف هو لا مانع لديه وهذا هو الغالب فان الاعمى مثلا لا يغضب اذا ذكر استفاده من اجل التعريف والافضل دائما تعريفه بغير ذلك ما امكن وقد جاء في صحيح مسلم من حديث اسير بن جابر رضي الله عنه ان اهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه فذكر القصة حتى قال فقال عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ان رجلا ياتيكم من اليمن يقال له قويس لا يدع باليمن غير ام الله قد كان به دياض يعني برص فذكر الحديث والشاهد منه واضح فقد عرصه النبي صلى الله عليه وسلم بان فيه برص وكذلك ثبت في الصحيحين ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت اسيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ان ابا جهل بالميم ابا جهل ليس ابا جهل ابا جهل ومعاويه خطبان رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان معاويه فطعلوك يعني فقير لا يثبت اليك وان ابو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه وفي روايه مسلم واما ابو جهل فضراب للنساء فهذه المراه استشارت واستنصحت تعرفت اللذين خطباها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قالوا فعلوق وقال ذلك ضراب للنساء وهذا من باب التعريف ومن باب الاشاره لمن استشار اما الصوره الثانيه من صور الاداحه فهي التحديث فتجوز الغيبه اذا لزم الامر والتحذير من المؤثث واذا لم يمكن التحذير منه الا بغيبته ومن ذلك ايضا كتب الجرح والتعديل التي ذكرها اهل العلم وتكلموا في الرجال من اجل سلامه الاسانيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك التحذير من اهل البدع ومن اهل الفساد والمجون ولذلك كان بعض السلف يطول عن الكلام عن الجرح والتعديل اذا اراد ان يتكلم فيه يقول هيا بنا نغصب الله نفسر في الله لاننا ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حديثه وسمته ومن ذلك ايضا التحذير من المنافقين والعلمانين والمفسدين من الذين يشجعون ان تسيع الفاحشه في الذين امنوا من دعاه الخلاعه من اهل الفن وغيرهم اما الصوره الرابعه فهي غيبه المجاهر بالفس وهو الذي يكفر الله عليه بل زاد فستخره بمعصيته وسجوره وقد ورد في غيبه الفاسق بعض الاحاديث الداله على جواز لذته بلفظه بمعنى انه يقال مثلا في الحديث لا غيبه لفسق او لا غيبه للفساق او اذكر الفاسقه بما فيه وهذه الاحاديث كلها ليست اشعار عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنها ما جاء في صحيح البخاري ان عائشه رضي الله عنها ان رجلا استأذن للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين فقال عليه الصلاه والسلام اذن له بئس اقل عشيره ثم قال عنه صلى الله عليه وسلم ان شرف الناس منزله عند الله يوم القيامه من ودعه الناس استقاء قشيه او كما قال صلى الله عليه وسلم في قصه جرت وحكىها عائشه رضي الله عنها هذا الرجل كان معروفا بالقش ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في غيبته ولكن هذا الفار نزل فيه اقدام الصالحين فيتوسعون في الغيبه بشده ان الذي يغتاب فاسق والله اعلم بما يوعون وبعض اهل العلم قالوا ان الفاسق لا يجوز غيبته الا بما اظهر من السف فمثلا لا يجوز السخريه بالفاسق في هيئته وشكله ولكن يجوز ذكر فضته عند الحاجه فقط وقال بعضهم ان ذكر الفاسق بما فيه ليشره الناس مشروط بقصد الاحتساب واراده النصيحه فقط اما الصوره الخامسه فهي صوره ا 6 ومن ذلك قصه هند رضي الله عنها التي ذكرناها سابقا حين قالت عن زوجها انه رجل شريف تقول عن ابي طفيل رضي الله عنه وكذلك ثبت في سنن ابي داوود وفي وفي الادب المخرج البخاري رحمه الله عن ابي ذر رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني فامره عليه الصلاه والسلام بان يخرج متاع بيته في الطريق حتى يلفت انظار الناس فيسالونه فيقول لهم جاري ظلمني ففعل ما استاه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الناس يسالون ثم اذا سمعوا الاجابه صاروا يسبون الجار الظالم المؤذي اذا علموا ما فعل بجاره حتى جاء ذلك الجار الظالم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لعنني الناس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد لعنك الله او لعنك من في السماء قبل ان يلعنك من في الارض او كما جاء في الحديث والصورة الثالثة من طلب الإعانة في إزالة منكر لأن تغيير المنكر واجب ولا يجوز السكوت عليه فإذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بذكر المسلم بما فيه فلا حرج إذن إن شاء الله وهذه المسألة اختصرناها وقد توسع فيها أهل العلم في الشوكان رحمه الله في رسالة له لطيفة في هذا الباب أيها الإخوة في الله هذه هي الغيبة وهذا حكمها ولكن اعلموا ان من اعظم الغيبه واثربها اثما غيبه العلماء والصالحين حدث كثر على الفلسفه العلماء قولهم لحوم العلماء مسمومه وعاده الله في هتك الاسار منتقصيه المعلومه احذر اخى المسلم احذر احذر اخى المسلم ان تتكلم بسوء او تستمع الى غيبه احد من اهل العلم والصلاح اذا كانوا من اهل السنه والجماعه المشهود لهم بالسلامه العقيده ان الذين يطلقون انتمهم في هؤلاء فنحن ننتظر والله ننتظر سنه الله فيهم ولن تجد لسنه الله بديلا وما ذلك الا الله بعزيز واخيرا ايها الاخوه المسارعه المسارعه الى التوبه الى الله انما ما والمعاهده الصادقه في المستقبل لترك هذا الذنب العظيم واعلموا ايها الاخوه ان مجاهده النفس في صبره الغيبه من اعظم الجهاد وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الجهاد افضل الجهاد ان يجادل الرجل نفسه وهواه والحديث في السلسله الصحيحه حلا بان بعض العلماء يرى انه لا بد من استحلال الذين اغتبتهم لا بد ان تذهب اليهم وتستسمحهم ولعلت هذا مشقه عظيمه خاصه لمن اكثر من الغيبه فقال بعض اهل العلم انه يكفي ان تستغفر لهم وان تدعو لهم وان تذكرهم بخير في المجالس التي ذكرتها التي ذكرتهم فيها بشكل فهذا هو ما ذكره اهل العلم حول التوبة نسال الله عز وجل ان يغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا اللهم اغفر لنا خطانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم عامل عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله انت اهل التقوى واهل المغفره اللهم سكن سر لسانتنا واهوائنا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين